سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يومه يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا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 في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن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 وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا ملكت إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ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 فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطَعِينَ مِنَ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِين أيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم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 فَجَاجًا قَالُوا نُحَرُّ رَبّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُم مَّالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ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 يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلا يَلِدُ إِلا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا تَبَارًا الله اللَّهُ أكبر